يا ممتي يا ممتي يا ممتي يا ممتي طل البطل من جروح مسك بفوح يا ممتي رحل البطل ما جروح يا ميمتي طل البطل من جرح مسك بيفو يا ميمتي رحال البطل يا ميمتي رحل البطل ما همته لجروح مراد يا زغروت تأمل يسكن صداها الروح باقي فيها Shamit itamal shamit itamal dam ma miskiifu نصر تتعلوها روحك يا مراد الطلاة صرخة حق لا ما تنسوها هي سرايا القدس جهاد راية نصر تتعلوها روحك يا مراد الطلاة صرخة حق لا ما تنسوها يا ببلال الجنة نادي سالم بزبيدي حيا اغفص روحي لجل بلادي وانسراك ادموع فداك يا ابو بلال الجنه نادي سالمه غسبي دي حيات تخسر روحي لجل بلادي في دمعنا نحفظ نمشي باقي فينا نصر تتعلوها روحك يا مراد الطلاب صرخة حق لا ما تنسوها هي سرايا القدس جهاد راية نصر تتعلوها روحك يا مراد الطلاب صرخة حق لا ما تنسوها اشهد البريج وتوار على عزمك يا ابن الجهاد غارة منك بعد غارة ترجع أرض الأجداد هذل بريجوت ثوار على عزمك يا ابن الجهاد ضار منك بعد ضار تترجع أرض الأجداد قالي والله وتبقى غالي والله وتبغى غالي جناك شاني البدر العالي قالي والله وتبقى غالي والله وتبغى غالي جناك شاني البدر العالي مثل نجوم السماء لالي يا ابن سراي الكل حد لا مات أسمية مهما تعلى صوارك لا مثل بيوت onian كبوت نحنا بطال القدس رجالة نحمل لحلمة هالمون مهما تعلى صوارك لا, لا مثل بيوت لعن كبوت نحنا بطال القدس رجالة نحمل اللحلمة هالمون على عهدش جاذيبك نحلف من لا يا من يا دبيبي نحلف منك اليوم الليل لو راحوا منا ملي رايت نصر انتو تعلموها روحت يا مراد الله صلخة حق <تصفيق> لا ما تنسوها روحت ellema suha hei hei hei